قربول وصال اغنم سلوانه وعلى الرضاق بزيارة الخليل تلقاه عن الحاسدين عن طول الظهر يصول وانا زارتني خليلتي في ضد العبدال ليا قالت يا عشيق ردنا في هذا الليل استرى على القطار بين وسجول ليها قلت باش تنسى حتى انا محتال نديك تجولي على الرضا كان العمر طويل كيف انا قبلك بالعزم دايم كنت نجول سرت نفتش في الرباط واللي نلقاه همسان اعنات ومبيل في المشي ما لا هاتمتيل تساعدنا صفر الصفر بلطافه نوجد نوجدندي راجح العقل من هند البلغال قد تصيب حاجتك عندي لا تعطيل طوموبيلي في وصافها حارت كل عقول تطويل ارض متل الريح وتصعد عالي الجبال تمشي بالسرعه عداد ميل زيد سرها في نهايت قلت لا زال ميضر زيد يدرك بي عن متن السياره ومرت الشيفور بجهار يمشي سريع بينا من فوق الطرق ونكو بالفي زنا ونزيد لي خمس مياه البشره درت جيت على عالحوز فضل المتعال وتنيت على الغرب بعد زرتينا جيت سيد بن دريس حفيد المرسول في تمسان من لا من و الشمول اشترى بلس الغرب طلبنا الجليس سأل المجاهدين مو مخدول عن مصر السعيده وقت الزوال زرنا آل البيت وخشوعو تدليل وخرجنا للريف في الصعيد سفرنا متصول بعد سوان بصوت بالعزن في الشلال شديت الخرطوم بعد تبعنا خط النيل في أرض الحباش كان عزب سفرنا مجهول جلت في شرق فريقيا ضناوتنا الشمال حتى جيت نزر جبار ما خرجت على سبيل ورجعت للدار سلام سالم من جمع الروح ناب غير خلعنا بالفرح بتنا من غير حزارة غنت زناه دون تحكار وعلا الكونجو في الشارة. في السنغال طيار توم بلي طياره عن راس الراجا سريع طارت في رمش الجال تحيرت في ساكنه وصرت من العجب ديل وانطق شي فوري وقال لي في صحيح المعقول لا تتعجب من علوم شلا لا في بال تكرم بيها ربنا عبيدو في هذا الجيل سبحان ورب الجياد ليه القوة والحول طلق جنا وحفي جنابها ورياش بالقفال وزفرت في الهواء متي لرعد أمطق وقت السيل شهد الريح كنبرق فرمشت لنجول دار علاج وزور فوقهم جول جوال ما درس كان اتزاي الرقموت وكده الكانتير بحر الكاربي سحبنا من غير هول فطني كانزلت ونجينا من الهوال عديناهم وضحاق Wiele الولايات dist واشنطن بكعجال a Rzep w بالعزم liliel, انا na futyl. مراسم العمارة وطوينا في السوق القطار ما كان زان عاصي دون غياره في البوغاز اقطعت البحار دي قاس باندوب كواكب الإشارة اقطعنا جزور ما اخترت عليا في بان جنوب ميريكا دخلت وسطوطنها جميل وتنزهت على بساتن وخيرات فرطلول حين وصلت الارض بنزويلة بعد الترحال اتنيت بعزمي سريع بينوطان برازيل ووجت على خليج سان جورز والحيت نجول من, من غلاء جيت على جهد الحال من غيلا أنا بصعود جيت على جهد الحال في راس الخضره الضريف تمع منا أكيد اختعت الجزر تمشي فوري عادي قلمة أكنا رياض بالهق مادري ده تنظار ها حجرة قربة قربتيها يا I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit the a a the I'm not going to من مقطع لوط المجار رومانيا معصر تبقى تتفرم استجاب لمعلب الغار والبانيا عليها مريت ترام برزت اليونان مال بالي بهل التضلال. عبرت البوسفور كيف عبرت الدردانيل مقطعات الأسيا وبالتفحوز طنبول من تم رجعنا على البحر الابيض يا عقال درنا دورا في حواز جزر الاخابيل ونضرنا في مالطة مراكب باس من سطول وعلى سيقي لا رجعت بعت كتاب الترقال حلت في دنيا وقبرس جيت بتحويل ونزلت في إزمير بعد شكيت الأنادول سرت نبوة فارمينيا فعلي من وشمال حين وصلت لموسكو رجعت بعزوف وتفضيل مريت في منشوريا مجنب عن كل كل استعلام نقول يا بعزمي ولا عوال حين وصلت لكوريا ونلت بعزوت بجين جيت على اليابان بعتفت بلاد المغول الشين مع الصين فتهم بأمر الفعال روحت الجواب بلا فق مهما راح لين فتتوا je tringo. نا غايت البجاره ورجعنا تم بلاطه امن الفغان حوتنا عن بخارم تركستان بلاد تدكا وعلى الفوس منحب عن قيصرم دخلت العراق بعزرت الليت الخساره عبد القاضي شامختنا قدر قدر جليل وعلى الموصل جيت خاص الشام بغير الفول زرت الأنبياء مع أصحاب سطوان أرسال وتنيت على القدس بعد زرت مقام الخالين وعلى نجد مشيت كيف كان في كتبي مثل دزت على البحارين والميناء في اليامان النار ودخلت بلاد الحقاس عن مكة جيد طفنا دفنا وزار درت القلب المعلول ومع الصبح مشيت في العشارية دون بزال غير أنا والبهياء خطو موبيلي لهبي والشيفور من الشواق متلي عقلو مدهول حتى لي أقال ها قوبة دارك بلد بها دار نخيل ها طيبات وطيبها طاب بكل شمول ها لعيم الزرقاش فايق كل مصال زيد شرب منها الى أنت من الشواخ علي ها مرسم الشبيب ها مقام الزهرات زالهو لولت المزار وضحيت في حما طاها قمر الضارة وغشانة فلحور من النوار بمحاسن وضحينا بالجمع سكاره بالفلاد مع الاحتقار زدنا على الخدود جمعنا بالطرار فلت شي فوري العيار يا صاحب الوفا ولهمة وتمارا سلم على الشياخ لحظة إلا أنت رجعتي للغرب جهارا كلهم مغرب الضار اللي عبد بن علي ملارا مصارا اختار السكنة والقرار ويطار ويسطرم جيك القباب راه كل نهار مع الزوار امض في القم بغايه لطاره لا زيارتي الشعاره فرجاو فراج الخيار نشيتها نسال حن شطره نستغفر تختيم الستار كون يا اللي ما بعفوك Wszystko to jest ładne, bo jest